أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالمين الحج أشهر معلوما من فرقه إن الحج فلا ركز ولا تسوق ولا جلال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن فور الزاد أفيضوا من حيث أفاظ الناس واستغفروا الله إن الله رفور رحيم فإذا قضيتم ملاسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد يا فسنة وفي الآخرة فسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.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 ويشهد الله على في قلبه وهو أمد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض لمفسد فيها ويهلك الكرس والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله العزة فحسكه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه لتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا في الس من بعد ما جاءتكم البيئات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.